حصريا على شبكه ملامح الفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لخضعت اجلالا وتسبيحا له سبحانه رب. عظيم الشاني يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويذقى ملكه هذا يفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم ارجاء الفضاء بأيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزيّنت بكواكب لجمالها رفعت بلا اركانني والريح تجري السحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتا مضاجع الطغيان واذا السماء تشاققت من هول وعد الاله باخر الازمان والارض غير الارض هذا يوم عند بالها نسفت امام عيانين وتفجرت فيها البحار بامره هذا ووصف الوادي بالقرانين كل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوه وها قد خاب ذو من بعد مبعثهم حساب عادل يا سعد من فقلوا على الميزاني تحرّروا من قبضة الشيطان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا الى الايمان قدمت لكم هذه الانشطه من موقع شبكه ملامح